بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان التوبة الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا أحمده سبحانه جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار وجعل الشمس ضياء وقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد منه المبتدى وإليه المنتهى والمآب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى يقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل الليل والنهار يخلف أحدهم الآخر وأن في ذلك فائدة لمن أراد أن يذكر الله ويعبده ويشكره ويقوم بحقه سبحانه وتعالى أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل نقطعها إلى الدار الآخرة حتى تنتهي بنا إلى آخر سفرنا وكل يوم يمر بنا فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا من الآخرة إخواني ألم تروا إلى هذه الشمس؟ كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها وفي ذلك أعظم الاعتبار فإن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال ألم تروا إلى هذه الشهور تهل منها الأهلة صغيرة كما يولد الأطفال ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام حتى إذا تكامل نبوها أخذت في النقص ولضم إحلال وهكذا عمر الإنسان سواء فاعتبروا يا أولي ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد ثم تمر به الأيام سراعا فينصرم العام كلمح البصر فإذا هو في آخر العام وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد فإذا به قد هجم عليه الموت يؤمل الإنسان بطول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل العمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم أيها المسلمون إننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا ونستقبل عاما مقبلا, مقبلا جديدا تشعر الماذا أودعنا في العام الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد ليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فلا إلى الله تعالى وليتدارك ما فات. وإن كان ظالماً لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل وقبل فوات الأوان وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك يسأله الثبات عليها إلى الممات فاتقوا الله يا عباد الله خذوا من تجاربكم وتصرم من الأيام والأعوام عبرة ودرسا يذكركم بأن لكل شيء ما الله سبحانه وتعالى بداية ونهاية ففي هذه الأيام يطوى سجل عام هجري ويختم عمله فليقف كل منا مع نفسه وقفة قصيرة محاسبا لها ماذا أصرت في عامها الماضي فإن يكون خيرا إزداد ولا شيء خير من الخير إلا ثوابا وإن يكون غير ذلك أقلع وتاب وأناب فلا شيء شر من الشر إلا عقابة وإنما تمحى السيئة بالحسنة ليقف كل منا مع نفسه هنيهة من الزمن ليسألها عن موقفها من فريضة الصلاة وماذا عملت في أداء الزكاة وأين هي من المحافظة على حقوق الناس ومن تمسكها بالصدق والوفاء وكريم الأخلاق ونبيل الفعال ليسألها عن شعورها عند ذكر الكبير المتعال ليسألها عن كسبها الحسي والمعنوي أهو حرام الخبيث أم هو مما حل الله من الطيبات عباد الله ليحاسب كل منا نفسه فنحن اليوم أقدر على العلاج منا غدا وما ندري ما يأتي به الغد علينا أن نحاسب أنفسنا فنعمل ختام لعامل بالحساب الدقيق والتوبة النصوح والعزم الصادق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إخواني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وليست التوبة مجرد قول باللسان من غير تخل عن المعاصي إنما الإيمان ما وقر في القلوب في الأعمال وإنما التوبة الصادقة ندم على ما مضى من الذنوب وإقلاع عما كان عليها من المعاصي والعيوب وإنابة إلى الله تعالى بإصلاح العمل ومراقبة لعلام الغيوب فحقق الإيمان والتوبة فعلينا أن نحقق الإيمان والتوبة فإننا في زمن الإمكان أيها المسلمون هذا العام الهجري الجديد الذي شع نوره تستفتح به صفحات بيضاء من صفحات الحياة لا يدري أحد ماذا سيسطر فيها إلا الله فطوبى،, فطوبى لعبد اغتنم فرص هذه الأيام بما يقربه إلى مولاه طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب المعاصي طوبى لعبد اتعب بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال طوبى لعبد استدل بتقلباتها على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وبيان ذلك أن في الشباب قوة وعزيمة فإذا هرم الإنسان وشاك ضعفت القوة وفترت العزيمة وفي الصحة نشاط وانبساط فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال وفي الغنى راحة وفراغ فإذا افتقل الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه ولعياله وفي الفراغ استعداد للعمل وقدرة عليه فإذا اشتغل الإنسان لم يتمكن من العمل ولم يتهيأ له وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان فاتقوا الله أيها المسلمون فيما تستقبلونه من صفحات بيغ لا تلوثوها بالشر ولا تودعوها إلا خيرا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم إن المؤمن بين مخافتين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الهرب ومن الحياة قبل الممات وجاء في الأثر أن أبا بكر من الصديق رضي الله عنه قال في خطبته إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا عباد الله اعتبروا ما بقي من أعماركم بما مضى منها واعلموا أن كل آت قريب وأن كل كل موجود منكم زائل فابتذروا الأعمار وخير ما أحفتكم عليه ونصيكم به ونفسي تقوى الله تقوى الله تعالى وتذكروا ما أسلفنا تذكروا ليدعونا إلى التوبة من قبيح الفعال والعنابة الصادقة إلى ذي العزة والجلال يقول الله جل شأنه.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 اللهم اكتب لنا بالصالحات واعذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق والطغيان وهب لنا الخير والسعادة والأمان واعذنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك اللهم لنا في القرآن وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان ووفقنا العمل الصالح والتوبة النصوح أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفره ويطلب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم العفو الحمد لله حمد كثيرا طيب مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وربينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صل الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى والسمسكوا من الإسلام بالعروة والوفقة واحذروا العصية والمخالفات فإن أجسامكم على النار لا تقوى وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأحبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية حاسبوا أنفسكم فإن المحاسبة للنفس تدعو إلى إصلاح ما فسد منها وتدارك ما فرط منها حاسبوا أنفسكم لتعلموا مدى ربحكم وخسارتكم وإذا كان أصحاب الأعمال التجارية في دنياهم يضعون حسابا لأموالهم يعرفون من خلاله ربحهم وخسارتهم كل عام مالي يضعون ميزارية لهم في كل عام مالي فجدير بالمسلم وهو في آخر عامه الهجري أن يحاسب نفسه وأن يجدد توبة النصوح علينا أن نجدد توبة النصوح لله عز وجل فنتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصم فإن التائب من الذنب كما لا ذنبعه والموفق للتوبة قد وفق للخير والله سبحانه وتعالى ذكر في صفه المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي فقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العامرين التوبة النصوف يا عباد الله ليست قولا يقولها الإنسان بلسانه ولكن التوبة النصوح إقلاع عن المعاصي وتخلن عنها فإذا كنت متلبساً بالتعامل بالربا لابد أن تتخلى عن الربا حتى تتوب إذا كنت تعقو والديك لابد أن تبر والديك وتتخلى عن العقوب إذا كنت قاطع لرحمك تتخلى عن قطعة الرحم إذا كنت تأكل بشوة إذا كنت تتأخر عن صلاة الفجر أو تتساوي بصلاة الجماعة أو تؤذن الناس بلسانك أو تقتاب الناس أو تنم عليهم أو تعتني على أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم لا بد أن تتخلى عن معصية حتى تصح التوبة أما أن يدعي لسان التوبة وهو متلبس بالمعصية فليس التوبة شرط آخر وهو أن تندم على ما مضى وتتأسّم وتتحسر ليكون في قلبك ندم وتأسّه على ما مضى أما إذا كنت لا تندم على المعصية فإنك تكون محباً للمعصية مستمرئاً لها وليس التوبة وشرط الثالث هو أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود تعوني المعصية تمرّدها وقوة تعزم عزما جازما على أنك لا تتعامل بالربا، على أنك لا تقتابه الناس على أنك لا تغش، لا تخادع، لا تراضي لا تعقو والديك لا تعتدع عللنا سوئ دمائِهم ولا أموالهم ولا أعراضِهم لا تؤذي الجيران تتّخلطتها تعزم عزما جازما على أنك لا تعوني لهذه المعصية ثم أيضا شرطة الرابع وهو أن ترد المظلم إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن تسلم نفسك إلى من من اعتديت عليه حتى يقتص منك أو تعطيه مالاً أو يصبح عنك وإن كان مالاً لا بد أن ترد المظلمة إن كانت المظلمة مالاً لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها وتوصلها إلى أصحابها وإن كانت عرضاً لا بد أن تستحي منها أو تستغفر لهم بض الغيب حتى تصحة التوبة ولا بد أن تكون التوبة قبل الموت وقبل طبع الشمس من مغربها. فإذا كان وجه هذا الشوق لان توبة النصوح هذه هي توبه النصوح الذي يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها التراجات والتي اهلها هم اهل الفلاح قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اشار ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهر هذه هي التوبه النصوح هذه هي التوبه الصادقه هذه هي توبة المؤمنين الصادقين التي تستكمل هذه الشروط. أما الذي يتوب بلسانه وقلبه معقود على المعصية فهذه توبة الكذابين يتوب بلسانه ولكنه مصر على المعاصي لا يقلل عنها ولا ينزل عنها ولا يرد المظالمة إلى أهلها ولا يندم على مرض منها ولا يتخلى عن العصيان. هذه ليست التوبة هذه نسبة صادقة ولكن نتوب الكذابين فاتقوا الله عباد الله علينا جميعا أن نتوب الله عز وجل وأن نقلع من جميع ذنوب المعاصي وأن نحاسب أنفسنا وأن نؤدي فرائض الله كما أمر الله وأن نؤدي الواجبات وأن ننتهي عن المحرمات وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل ثم على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة ونوافل العبادات وعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يتذبّر وأن يعمل بهذا القرآن والسنة النبوية علينا أن نتدبر كتاب الله. ونتفهم معانيه ونتحاكم إليه ونحكمه في كل شأن من شونها حتى نكون أعزاء في الدنيا وسعاداء في الآخرة وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بنتهم غلالة وكل غلالة في النار إنزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم فإن يد الله مع الجماعة ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمروا صلوا عليه وسلموا تسريما وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ساري أصحاب نبيك وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلنا مع بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام ومسلمين وعلى الشرك ومشركين ودم من أعداء الدين واصل عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمن في أوطاننا وأصنع أمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع لضاك يا رب العالمين اللهم اصلح وولاة أمورنا اللهم, اللهم أرزقهم البطارة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسل رب العالمين اللهم اجعلهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ولي عالم سما خيارة اللهم ولي عالم سما خيارة اللهم ولي عالم سما خيارة وابد عنهم شرارهم في بشري الأرضي ومغاربها غاربها إنك على كل شيء خير اللهم وعبر لهذه الأمة أمر الوش يعز فيها لطاعتك ويمدل فيها لمعصيتك ويأمر فيه, فيه, فيه معروف ومنها في عالم كرياسم الدعاء اللهم علَم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا, والربا والزنا والزلازل والبحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم صلِّ على خير وامتِلِه ودا والمجاهدين في سبيلك والدعاء إلى سبيلك والعمل النبّيَّ عروف عن مكان في كل مكان اللهم صلِّ اخوان المجاهدين اللهم صلِّ اخوان المجاهدين. المجاهدين الذين يجاهدون في سميرك لاعلى كلمتك واعزاز ذلك في كل مكان اللهم صل على عدائهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم اللهم احفظ ضعفهم قوت كسرهم وتولى أمرهم اللهم عليك بضعائهم وكفرتهم لا يجوزونك اللهم اشدد وطاتك عليهم اللهم شدد سملهم واغث الرب في قلوبهم وخالب بين قلوبهم وكلمتهم واجعلهم علمه للمسلمين ومزقهم كل ممزق يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اعقم علم الجهاد وقمع اهل الشرك والفساد والريب والزيف والعناد وينشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره والاهل المعاد اللهم من ارادنا او اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشله بنفسه اللهم في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم تدبيره تدميرا عليه اللهم ادن عليه دائرة الصوم وانزل عليه بعثك الذي لا يرد على القوم المجرمين ربنا الله من انفسنا تغفلنا وترحم علينا كلنا من الخاسرين ربنا اغفل لنا ذروبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا واصلنا على القوم الكافرين ربنا اغفل لنا ولا الذين سبقون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اللهم افل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحمة الرحمن اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا لا تسلق قلوبنا بعدها ديثنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك آت الوهاب ربنا افل لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعفو عنا وغفلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شاكرين لكم تعاونكم مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995 فاكس 4455146 أربعة, أربعة خمسة خمسة واحد أربعة